موسوعه النابلسي وقعت ل ل ع ة إذا ا رجت ل أ ر رجا ض و ب س ت ا ل ج ب ا ل ب س ف ك ا ن ت هباء م ن ب ث ثلاثة ا أزواجا وكنتم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 و ف ر ش م ر ف و ع ة ك ن ا أ أ ن ن ش ا ه ن إن ش ر ك ف ج ع ل ن ا ه ن أ ب ك ا ر ا ع ر ب ا أترابا أ ل ص ح ا ا ب ل ي م ي ن ثلة م ن ا ل أ و ل ي ن وثلة م ن ا ل آ خ ر ي ن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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون ا ف ر أ ي ت م ما تمنون ا أ ن ت م تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين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 موسوعه ح النابلسي و ن للعلوم و ن ا ل م ا ا ل ذ ي تشربون ا م ي ه أنزلتموه من ا ل المنزلون لو نشاء جعلناه م أم ز ن نحن نشاء أجاجا ف ل ل و ا ت ش ك ر أ ي ت م النار التي تورون أ أ ن ت م أ ن شاتم شجرتها أ م نحن المنشئون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 لقرآن كريم في ك ت ا ب مكنون ل ا يمسه إ ل ا ا ل م ط ه ر و ن ت ا ل م ن رب ا ل ع ا ل م ي ن ف ب ه ذ ا ا ل ح د ي ث أ ن ت م مدهنون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 واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم